وافقوا هذه المعاني فالأئمة لا يطلقون الخوارج إلا أصلا من اجتمع فيها وخاصة الشرط الأول والشرط الثاني خافتها. واضح إخواني أما قضية الخروج عن إمام العادل في بعض أهل السنة يقول بها لا يسمى من الخوارج واضح إخواني الآن الخوارج إخواني يسموا بأسماء كثيرة في كتبنا نحن علينا أن لا نشرح كثيرة من القضية طويلة يسموا كذلك عندنا بالحروري خوارج لأنهم خرجوا عن الإمام علي يسموا كذلك بالحروري لماذا الحرورية كما قال علي رضي الله عنه حرورية أنتي الحرورية لأنهم لما فارقوا الإمام علي رضي الله عنه ذهبوا فجتمعوا في مكان في في الجنوب الغربي للعراق سمي حرورة سميت لأوليده هنا وضح إخوان ثالثا الخوارج يسمّوا كذلك خوارج وحرورية ويسمّوا ناس إجبار الكتب أهل النهروات لأن أول معركة قامت بين علي رضي الله عنه وبينهم التي وافقت وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم كما سنظر في الحديث كانوا من آية في المنطقة يسمّى النهروات بالذكر إخواني أنا هذا لكن من غير تفصيل بالذكر هل هذه الفراء كافر عندنا لما قال تفترقوا أمتي فهل هذا افتراق عن دائرة الإسلام فذكروا الدائرة أم أنها افتراق عن دائرة أهل الحق مع بقايا في الإسلام على الجملة هذه الفرق لم تكفر واضح إخواني وين سم العلماء هذه الفرق لأنها كافرة لكن لم يكفروا أفرادها والدليل على هذا أولا قوله صلى الله عليه وسلم تفترقوا ماذا أمتي تنسبهم إلى أمتي ثم تعامل الصحابة معه رضي الله عنه فهذا علي لم يكثرهم كان يقولون كفارهم يقول من الكفر فأولا سبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى أمته وثانيا الصحابة وهم الذين لا يختلفوا في هذه المسألة لكن يقول أن عامة الصحابة لم يكونوا يكثروا هؤلاء القول يرونهم, يرونهم كلاب أهل النار ما معنى كلاب أهل النار بعض الناس في قوله الله عليه وسلم عقوا والديه في النار ما عنده في النار أنه خاند في جهنم كما هي قول القواتب معنا في النار أنه معذب في النار بنقدار معصيته إلا أن يغفر له بالغفران فهكذا كذاب أهل النار أي أنهم من أهل النار وهم كذابوها إلا أن تشمله الله إذن هم معرضين للوعد معرضين للوعد ومعرضين للوعيد قد يصيبهم الوعيد بذنوبهم وقد يصيبهم الوعد بمغفرة الألي لأنهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة واضح إخواني فهؤلاء مجمع ما في واحد يأخذ نصف كلا بالنار معنا كلا بالنار منهم الكفراء هذا هو الجهل لابد أن كل السنة السنة لا يجمعون نصا واحدا لا يقولون بنص ولكن يقولون بأمة النصف والدليل عليه رضي الله أن صلى عليهم والدليل على هذا أمة الحديث رواه عنهم فهذا كما ذكرنا لكم عمران بن حضان شيخ أكبر فرقة بال من الخوارج الخوارزمي الأديان يسمى الأزارقة يروى له الإمام البخاري في صحيح لو كان كافراً هل يجوز الرواية عن كافر؟ هل تقبل رواية كافر؟ فهؤلاء لم ينقضوا أصل الدين خالفونها ببعض الأمور التي ظنوا أنها قربة إلى الله من دين الله عز وجل ولم ينقضوا أصل الدين ولذلك هؤلاء أولا ليسوا كفاراً نعم نعم يوجد بعض الخوارج الذين يكفرون لكن على الجبلة لا يكثروا كل أعلم يعني لما يأتي خارجي وينكر سوركي يوسف هذا كافر بعد حقواني يأتي خارجي ويقتل صحابي لإسلامه لإسلامي, لإسلامي لأنك مسلم قتلتك كفر كفر كعمل معين له ولكن لا يستدعي كفر طائسته وفقته واضح إخواني هذه ننتبه لها لما نقول الخوارج كفر لا يعني ليس كفر ما يعني أن كل خارجي ليس كافر واضح إخواني فهناك من يتسب إلى الخوارج من الكفر ولكن كفرقة لا تسمى ما يسمى أعيانها كفار وإنجاز كما سيبتنيا لنا في حكم الطائفة أنه يجوز أن نقول الخوارج كفار أو أن نقول عقيدة الخوارج عقيدة الكفر لكن هذا لا يستلزم تكفير أعيانهم لأن هذا مجال بحثهم مكان آخر فأنتم هذه القضية أسواني الخوارج هؤلاء للأسف كانوا تكفير المخالص لابد أن تزيدوا عليه شيء آخر ذكرته الآن واستحلام جميعهم المشكلة والمخالف عندهم هذا كافر ولذلك يستوجب عندهم ان دمه واربه وماله مباح دمه وارضه ماله مباح مباح لهم ولذلك كان كانوا قتلوا كثير قتلوا بعض الصحابة قتلوا عبد الله بن الحداد بن الارض وكانت زوجته حامل قال له من انت قال مسلم قالوا بل انت كافر قال انا اقول لا اله الا الله الا يكفيكم ان اقول لا اله الا الله قالوا لا انت كافر وزني نذبحوا ثم ذبحوا زوجته وشقوا بطنها واخرجوا جنينه كان لانه عامتهم من الاحرار ولا يوجد صحاب اخوان من الخوارج لا يوجد وبعض اخوانهم من الفرق التي لا اصحاب قلنا متفقين ومجمعين على موضوع الايمان فالخوارج ليس واحد منهم من اصحاب رسول الله صراط معامته من الأعراب الأجلاب كانت فيهم غلظة ولذلك كانوا دائما للاسف كانوا يعني شوكة في حلوق الأئمة لكن عمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه علّبهم بالعلم إن كانوا مقاتلين أشدّه وزوج غزالة تسمعون به اسمه شبيب الذي يقول الشاعر عن زوجته لل هذا شبيب كان ذو زوجا قاتلا مثله كان لا يقاتل بسيف ولا برمش كان يقاتل بقطر ليقاتل بعمود من حديد شبيب هذا كان يقاتل بعمود من حديد وكان ينام في وسط المعركة من شدة يعني بأسه وشجاعته المعركة شتالة وهو ينام على فيقول له المعركة قلده يريد أن نام فإذا نام وكان أصحابه أن ينهزم كره على أعدائه فغلبهم. كان آية ذكره إذا أردتم أن تراجعوا في البداية والنهاية ولعله في أول جزء السابع, لعله في, أول جزء السابع من في أول جزء السابع من البداية والنهاية في ذكر أخبار شبيث هذا له زوجة اسمها غزالة يوم أقسمت ولمي كان أعداء أعدائهم الحجاج فقالت لزوجته لقد ساقت نفسي أن أوصلني في مسجد الحجاج في الكوفر طبعا المسجد الذي يخطب فيه الجيش والحزق قال له نعمة عين في <تضيئة> ما مش بها شيء فاخذها وادخلها المسجد ووقف على المسجد في عموته حتى صلت وخرجت ولم يستطع احد ان يقترب منها فلذلك عير الشاعر الحجاج بقوله ايش قال الشاعر الله رجعت ايه اسد علي قصيدة اسد علي وفي الحروب نعامة فاتخاء تنفر من صفير الصافري هل لا رجعت الى غزالة في الوراء بل كان قلبك في جناح طائري يعني من شدة خلائه ولذلك الحجاج لم ينتصر عليهم ولا في معركة قط وكيف ما الشبيل هذا كان يوما يمشي على الجسر والجسر كان قديم ليس من الحجار كان من الحبل من الحبال أو من الخشب الرقيق فكان يركب فرسا فمرت من امامي كان يركب حصانا فمرت من امامه فرس حائط فاراد الحصان ان يقاع الفرس فزلقت لي رجله وكان لا يمكن السباحة هذه <تصفيق> <متحدث> طريقة موت شديد المهم كانوا الخوارج المقاتلين اشكاء كانوا شيء يعني آلهة اقتالهم وكان الناس منهم وعلي رضي الله عنه قاتلهم يوم النهروان والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كلاب أهل النار لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمت ولذلك أصاب الفضل علي رضي الله عنه عندما قاتلوا يوم النهر ورأى آية سبك دعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصاحب السبيتي واضح القواني وأساسهم قوله صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله محمد يا عدل فانك لا تقسم بالسويه ولا تعدل بين الرعيه فاراد بعض اصحاب رسول الله ان يقتلوه فقال صلى الله عليه وسلم دعوه انه سيخرج من بطن هذا يصلي هذا يخرج من برضئ هذا رجل تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حناجرهم يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمي. إلى أن قد يأتي قال يقول يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمي هذا كفر هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم ومن شهد الزور فليس مننا وضع أقواني فهل معنى ليس من أنه كفر واظهر اخواني انظروا على ذكر لهذه الأمور بارك الله فيكم فهؤلاء الخوارج قلنا أنهم كانوا شوكه في حلق المسلمين يقاتلونهم وهكذا حتى جاءهم بلاديد فضل جمعهم عن طريق المناظرات عن طريق المناظرات فكانوا هو بعض الائمه منهم على ذكر كانوا من الخوارج بعض الخلفاء فقال لهم إذا كنتم على حق فنحن أولى منكم بالحق تعالوا علمونا إياه وإن كنتم على ضلال فتعالوا يبينه لكم فجاءوا إليه ودخلوا سمح لهم بدخول الأنصار ليجلسوا عند العلماء ويناقشوهم ويسمعوا منهم ولذلك رجع كثير منهم وأول رجوع كان بمجادلة من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهم عندما استأذن علي وكان ابن عباس خازنا المال عند الإمام علي رضي الله تعالى عنه فاستأذنه أن يجادله. فذهب عندهم وجاءهم وهو يلبس حلة جميلة. فقالوا يا ابن عباد تركت الدين الله الى هذا الذيب. يقول بعض الناس هكذا جهلوا. فلم ينظر لأذنه. ورجل يلبسها. وكل من حرم الدين الصواب الذي أخرت الأذى. والطيبات من الأرض. والهائم الذين امنوا في الحياة الدنيا خالص في يوم القيام. فذكر لهم انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلة الجميلة سيارة وهكذا. ثم قالوا لا تجادلوا قريش لأن ابن عباس من قريش كما تعلمون فقال لا تجادلوا قريش فإن الله قد قال عنهم إنهم قوم خطيبون <تصفيق> المنقلة بعضهم من جادله فجادلوا ابن عباس والقصة طويلة لعلنا نقرأ في قدر هذا الموطن جزائكم الله خير وبارك الله فيكم سبحانك اللهم في وبحمدك نشهد أن لا إله سبحانه نعم اخواني منأسف لأن الخوارج للذكر أقول لكم أن الخوارج أصهر كثير من أهل البدع الذين وجدوا بعدهم بناء الخوارج أصهر كثير من المعتزلة والخوارج أصهر كثير من المرجع والخوارج أصهر كثير من الشيء الروافض لكن لماذا خصهم رسول الله بالذكر لماذا لأنهم أول دقاء حدثت في الله ولأن الصحابة كانوا هم الذين تعاملوا معهم الروافض لم يتعامل معهم الصحابة فكان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دلائل نبوة فيها عليك فليت المعنى ذكر النبي صلى الله عليه وهم أشد واهل الفرق هو البلاد لا هناك فرق من الضالين أكثر منهم ولذكر في الحديث فإن الأنظمة والحكومات على مدار التاريخ استخدمت أن من يخرج عليهم فهم من الخوارج من أجل أن يقبحوا سيرته وينفر الناس عن البحوق به ولذلك حتى اتهم بها كبار وأئمة أهل السنة الإمام أحمد كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى لعله في لعل أو المجلد الرابع أو لعله في المجلدات الأولى قال كان مضطجعا فدخل عليها رجلان الإمام أحمد في آخر عمره كفر الجهنية وكفر القائمين بخلق القرآن فقال القول بالتكفير الناس ما يصنعوا في التكفير الله فقال ما يذهبوا من الخوارج بلن يكفر لان هذا من الخوارج فقال ان بعض الناس من الجهله قالوا جاء رجل قال يا امام يدعو الناس او يدعو بعض الناس انك من الخوارج وانك قلت بقولهم فماذا اجاب امام احمد استلقى على ظهره وضحك هذا فقط لكن الامام بن القيم بن تيميه يتهموا بانهم خوارج وذكر ذلك ابن القيم في نيته في قرانونية المجلد الأول ذكر أن أهل زمانه اتهموه بأنهم من الخوارج اتهموا من أنهم من الخوارج فما رد عليهم قال الخوارج كفروا بالمعصية أنتم تكفرون للتوحيد والإيمان يعني انظروا المفارقة الخوارج كفروا الناس لماذا لكن أنتم تكفروا الناس بما لتوحيدنا وإيماننا لأننا نقول بالنص. ولذلك سبق من قل وإن أوافقه إلى علم اسمه فأني أعلم ضلاله فإنه قيل له أنكم خوارج قال أنتم قلتم عنا خوارج كفرتم كفرتمونا لماذا لا تفعل كفرتمونا قال نحن خوارج نكفركم من المعصية اكبر أننا خوارج فنحن نكفركم من المعاصي لكن أنتم كفرتم قدام الطاعة لأنهم كانوا يقولون صدام ماذا؟ مسلم كان صدام عند بعض القوم مسلم هو الإمام نبي سيحي الإسلام وأهله وقرأوا قصائدهم وقرأوا رسائلهم إليه يخاطبونه بما لا يخاطب به رسول الله صلى الله اكبر ولكن لما دخل الكويت ماذا صار؟ ساعيا كثيرا ليس لانه باثيهم يعلمونه طول عمره باثي لكن كان مسلم بما كبر لانه دخل الكويت طب لو ابو صلاح الدين هو جديد والمهدي ايش بده يسوي في الكويت وقطر وام الجمال والقويين وابو فضي وابو غزال ايش بده يعني ماذا سوى؟ ما بيصراهم فمن الطاعه توحيد ثلاثه البلاد لكن نحن لا نكر نقول خبام كافر ولم يوحدهم من الإسلام وإنما أراد الكفر كفرا فوق كفر لكن نحن نجادلهم بمنطقهم انظروا إلى المنطق الأعواب عندها ولا يبقهم انظروا إلى المنطق الله العظيم فلذلك تهمة الخارج لا تخافوا منها واستخدموا طريقة كنا نستخدمها أو أمرنا من بعضنا شيخنا نستخدمها في وقت كان في بلادنا الاتهام بالرجعية أي المسلم كان يقال رجعي فيتنافذ اقول لا انا مش راجع فذلك الطارب على المسلمين ان يتركوا كثيرا من دينهم لألا يتهموا بردء حلقوا لحاهم وخرجوا نساءهم عارية لألا يطار رجال فمن طريقة اذا ناقشك واحد كانت قديمة لبعض الشيوخ اول ما يناقش يقول انا فلان فلاني الرجال فهي تستطيع قيمة الكلمة الرجال يعني ما يقول لك أنت رجع لكم أنا لا ترهد لكن لا تقول نحن خوارج، لأن هذا أمرا شرعيا لكن إذا قال لك أنت خارج يقول له أنت مرجع إذا كانت القضية قضية حرب شعارات وليست لبعلوم ودلائل وفقه وأزمة فإذا قال لك أنت من خارج ما تقول له أنت مرجع حتى إذا سكت تناقش نحن نقاش طلبة العلم طالبي الحق والهدى والصواب لذلك الله خير ربارة الله الحمد لله والصلاة, والصلاة والسلام على رسول الله نسألك علماً نافعاً ورسولاً واشفاء من كل داء نعود بك من ستنة القول والعمل اليوم الفرقة التانية التي نحن بصدد التشفي عنها والتعريفة بعقائدها هي فرقة المعتزلة المعتزلة إخواني المعتزلة هذا اسم كثر الحديث عنه في كتب أهل السنة والجماعة وكذلك حدث الصراع المرير بين أهل السنة والجماعة وضينهم وهذه الفرقة نشأت تاريخيا للذكر نحن كما قلنا وكما اتفقنا أننا لن نطيل في هذه الفرق كثيرا ولكننا نمر عليها حتى إذا مرت معنا خلال البحث القادم تكون الصورة واضحة لدينا أو الشبث واضحة لنقول عن هذه الفرق أو هذه المصطلحات التي ستمر علينا المتزلة أسباب هذا اللغض تكرى أسباب كثير لكن أشهرها أي المذكور في كتبه الولماء انه كان هناك رجل يسمى واصل بن عطاء واصل بن عطاء هذا واصل بن عطاء اخواني فمت الغزاز فمت فمت يسمى الغزاز كان من جلساء الحسن البصري احد ائمة التابعين الصغار اختلفوا يوما في مسألة المؤمن هل المؤمن إذا فتق السلام ورحمة الله وبركاته المؤمن إذا أصاب معصية كبيرة معصية كبيرة ما حاله أهل السنة والجماعة يقولون هو مسلم ولكن لا يجوز أن يطلق عليه لفظ المؤمن واضح؟ الملاغى الخوارج كفروا قالوا إذا أصال كبيرة فهو كافر الحسن البصري له عبارة قال هو منافق وهذا سنحدده كثيرا في موضوع الإيمان وخلاف أهل البداع. واصل بن عطاء قال لا مسلم ولا كافر لا مسلم مؤمن ولا كافر ما هو؟ قال هو فاسق هذه منزلة ما بين إسلام الرجل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما بين إسلام الرجل وما بين كفره وقيار مرتبة الفسق هذه المرتبة في الدنيا نعامله معاملة المسلمين لكن لا يجوز لنا أن نطلق عليه لفظ الإسلام ولا يجوز لنا أن نطلق عليه لفظ الإيمان وهو ماذا فاسق لكن في الدنيا بمن نعامله معاملة المسلمين أينما آله في الجنة أينما آله آسف في الآخرة قالوا في النار إذن هم في الدنيا يفرقوا في الاسم ويوحدوه في العمل مع المسلمين يخاري في الدنيا يفارق المسلمين بإطلاق لفظ الفسق على الفاسق الملي وهي أول مسألة حدث فيها في كما قلنا سابقا مسألة الإيمان أي الفاسق الملي أي الفاسق المنتسب إلى الإسلام فهذا واصل من عطاق قال مع أهل السنة في الدنيا نسميه فاسق. لكن ليس مسلم اختلف مع أهل السنة بمعاملته التقى مع أهل السنة أي نعامله معاملة, معاملة المسلم في الآخرة يلتقي مع من؟ مع الخوارج في الآخرة أين الفاسق اللي عنده؟ يلتقي مع من؟ مع الخوارج المعتزل إخواني كفر وطرائقهم ومذاهبهم كثيرة وكل رجل واحد فيهم له مذهب وله طريقة المعتزلة ليسوا لكن يجمعهم تجمعهم أصول خمس يعني هناك الجاحظ أبو عمرو الجاحظ المشهور لديكم المعروف الكاتب الأدبي الذي كان يسمى بخطيب المعتزلة الجاحظ كان يسمى بخطيب المعتزلة ومن هو خطيب أهل السنة مقابلة بخطيب المعتزلة ابن كتيب الدينوري كما حدثناكم فهذا له مذهب اسمه الجاحرية أبو علي الهاشمي البهشمي اللي هو من أقراء من الإمام أبو الحسن الأشعري هذا إلو مذهب اسمه البهشمي وأضغي إخوان النظام إلو مذهب اسمه النظامية كل واحد من المهتزلة يأتي ويأتي بقول في مسألة يفارق فيها رأي الجماعة رأي أهل السنة والجماعة يفارق فيها رأي الجماعة المهتزلة فيحمل مذهبا لوحده لكن كلهم لا يسمى الرجل المعتزل حتى يجمع عنده ويقول بمبادئ خمسة ما هي الأصول الخمسة عند المعتزلة ولا يسمى الرجل المعتزل حتى تجتمع لديه هذه الأصول أولا التوحيد أولا التوحيد وكما تترون معي الآن أن هذه أسماء سنية شرعية لكن على أي معاني؟ على معاني عندهم خاصة لديهم فهم أهل التوحيد ثانياً عندهم منزل بين المنزل التحنة. ثالثا ثالثاً العدل رابعاً الأمر في المعروف. ما هي التوحيد العدل التوحيد العد المنزله من الذتين او المعروف والمنكر ثلاثه من الكفر ما وجوب الاصباح على الله لا هي العدل بالضروره العد لا سته سته لقلة لأنه لا يوجد لدي كتب حتى أراجع قبل أن أتيكم فأنسى بالرغم أن هذا الموضوع ربما ألقيته أكثر من 10-15 مرة تدريسه لكن يعني سامحونا الآن ستأتي إن شاء الله لا ما هي هذه المبادئ الخمسة عند المؤتزلة هذه كما سترون العد التوحيد أنت لو تركتها في ذهني بنفس المركبة كان جاء فلا بأس العدل التوحيد العدل التوحيد لا هي التي وراء العجز التوحيد لا نعم نعم جزاك الله خير يا يا عمر عبد الرحمن نعم إن شاء الله هذه اللي مبادئ الوصول خمسة شرحها عبد الجبار المعتزل القاضي عبد الجبار الماتزل كثير منهم كانوا قضاة فمن قضاتهم القاضي عبد الجبار شرحه في كتاب اسمه شرح الأصول الخمسة وصل إلينا كثير منه لكن كثير منهم كذلك مفقود لم يطبع ده هذا عبد الجبار ماتزل للأسف أنه كان قاضيا عندما من؟, من يعرف قاضي عن تيمور لم عبد الجبار ماتزل كان قاضي عند تيمورلن. تيمورلن تعرفونه هو الذي هو ثلاث هجمات للذكر ثلاث هجمات كبيرة على بلاد الشام تمت من قبل التسار. الهجمة الأولى عن طريق ولدك. الطفلا جنكيز خان مغفور بلاد الشام. ولدك كان قاضي عسكري لجنكيز خان. جنكيز خان هو إمامهم إلىهم الأعظم. الذي هو بنى التتار التتار كانوا قبائل متفرقين في شمال شرق آس متفرقين قبائل متفرقة فجنكيز خان كان ولد يقال أنه ولد وفي يده قطر تدم فأول من, من سمعها بأنه سيسفك الدماء المهم هم هنا فأول من حجم الوصلة بلاد الشام ضد المسلمين من قبل التتار كان هولا كون هولاك صد في أي معرأة مشايخ أي معرأة صد فيها معرأة عين جالود صد في هذه المعرأة وكان قائد المسلمين يومئذ إذن قطز الذي كاجعه من مصر وهو ما يسمى بالممالك البحرية الغزوة الثانية للتتار على بلاد الشام كانت في, في القيادة الغازة في هجمات كثيرة لكن هذه كلنا أسفر ثلاث هجمات كانت بقيادة فقاء الزان وصدوا في معركة اسمها الرجل الصفر ومعركة الثالثة سمى شبحة انتشارك فيهم الشيخ الإسلام الثلاثينية هذه المعركة الثانية وصدها عن قلاد الشام ولم يدخلها المعركة الثالثة أو الهجم الثالثة كانت في قيادة سيمورلان. وهذه التي صدها اللي هو نسموه هذا قالون نسموه لا قالون هذا علق طوله, طوله اه اه اه اه اه هذه صدت لكن بعد ذلك تايمور لينك بعد موت هذا الزعيم الإسلامي ورثه ابن ذهب ضعيف جدا فاستطاع تايمور لينك النجداح وقيل هذه للذكر فقط نحن ندل لأنه قضايا قطيرة تيمور لانك هذا إلى أنه تشيع وهو صحيح لأنه لما وصل إلى منطقة تسمى منطقة يوم جدا. المهم هو جاء تيمور لانك من شمال شرق آسيا ووصل إلى إيران وقابل هناك رجل يسمى صفي الدين نعم في منطقة تسمى أردبيل تسمى منطقة هناك قابل شيخ صوفي اسمه صفي الدين الذي هو أساس الدولة الصفوية شيخ صوفي له أتباع وطريقة في مورلانك أقطع صفي الدين الأردبيلي أقطعه منطقة أردبيل كلها أعطاه إياها وهي التي كانت أساس بعد ذلك لحفيده الرابع لحفيد صفي الدين الأردبيلي المسمى بإسماعيل أن يبني الدولة الصفوية اللي هي الشوكة الثالثة في جنب دولة الإسلام دولة الخلافة دولة الخلافة العثمانية كانت الشوكات في تؤلمها في خاصرتها الدولة الأولى هي الدولة القيصرية حروبهم مع التواصل الشهيرة الدولة الثانية هي الدولة الصفوية في إيران ومشاكلهم كثيرة سأفصل عند الشيعة مع قضيتين في هذه القضية الدولة الثالثة هي أوروبا هذه أوروبا هذه ثلث شوكات كانت في خاصرة الدولة الإسلامية الخلافة ثم أسقطت على يدي زعيم المسلمين اللي هو الحسين بن علي حفيء ابن الإنجليزي البار اللي هو جد ترانزستر هذا ملك الأردن. المهم تيمور لينك واجتاح وبدأ دخل حما دخل حلب ودخل دمشق وليه هو الوحيد بين هؤلاء الثلاثة اللي استطاع أن يدخل قلعة دمشق. دمشق دخل دخلها دخلها قازان لكن القلعة لم يستطع أن يدخلها لكن دخل تيمور لانك و. بإعادي شيعي هنا النقطة لمن يعتبرونها أغضياء لا نفهم في التاريخ بإعادي شيعي أي بإعادي من صفي الدين الأرجبيلي هذا خلع الدمشق لم يبق فيها نفسا سمية قتل جميع أهلها سوى خمسمائة طفل خمسمائة طفل وقير شبسي هكذا تذكر كتب التاريخ خمسين طفل مات أو خمسمائة طفل بقيوا أحياء أبقاه فبعضهم بيع للتكيار وبعضهم مات من الجو والبرد وبعضهم اكلته الدواب وام الارض لم يبقى في قلع دمشق رجلا واحدا مورلانك لم يتعرض شيئا لحمص لم يفعل بها شيء قال كرامة لقبر خالد من الوليد رجل يعني عنده ولاية كما ترى صالح يعني بخاف من القبر خبر خالد ولكن اهل الدمشق اثناؤهم اما في حما حما ففجر في نسائها لم يقتل كثيرا ولكن فجر في النساء ولكن للذكر للأسف إلى الآن بعض بلادنا في بلاد الشام يسمون أهل بلاد الشام ولاد تيمور لنك وهذا خطأ جنببي أن يسموا أهل حمام <تصفيق> لأنه ما فجر في دمشق ولكن قتل كثيرا في دمشق لعنه الله ابن عرب شاك كتاب من أراد أن يراجع في مسألة تيمور لنك يُراجَى كتاب اللي هو عجائب المقدور أو علايم المقدور في عجائب تيمور، عجائب تيمورلك لمؤرخ عاصره عشره وهو ابن عربشة كتاب مطبوع موجود في السوق وكتاب رائع جدا يبين أمره ويبيّن كذلك شجعية تيمورلك وعبد القادر المعتزلي هنا ما ذكرناه كان ما كان كان قاضيا عند عند عبد الجبار القاضي المعتزي صاحب كتاب شرح الأصول الخمسة كان قاضيا عند تيمور، وكيف فتحت دمشق هذه لا بد أن نفهمها لأن لو نعرض عليها الفائدة وإن كانت كيف فتحت دمشق بكتوة العلماء خرج أبي النفذه الحنبلي إمام إمامة آل السنة طبعا هذه المعركة تيمور بعد شيخ الإسلام ابن تيمية سنة ثمانية للهجرة دخل دمشق أي قلعة دمشق. آه كيف أهل السنة ما زالت آه فتوى ابن تيمية بعدم تسليم دمشق لهؤلاء التطار فرنوا في آذانهم لكن ما زال أعداؤه وخصوم هذه الدعوة موجودين لأن في زمانه كذلك كان يوجد علماء يقول كيف تقاتلون هؤلاء القوم الذين يصلون ويؤذنون وعندهم قارئ ويصلون على النبي وعكذا فالناس ما زالت الفتوى أثرها موجود وكذلك أثر خصوم هذه الفتوى فلما جاء تيمور فقالوا لنرسل لي علماء ليجلسوا مع تيم مرلينك ليأو هل هو يعني رجل صالح ولا رجل فاسد فلما ذهبوا عنده مكتبوا عنده اسبوع فمن من الذي ذهب اثنين من العلماء العالم الاول الذي ذهب عبد الرحمن بن خلدون صاحب التاريخ وكان زائرا هو اصل عبد الرحمن بن خلدون ماذا بربري وعنده نزع بربرية للذكر في مقدمة الاباس يتهجم على العرب كثيرا ويعتبر انهم ليسوا اصحاب حضارة وليسوا كده ايه مقدمة من قراءها يرى فيها ذلك عنده ينزع دربرية وللذكر يعني ذكر من الذهبي في سير اعلى من النبلاء ثلاثة لا تحمر انوفكم لا تخضبوا ثلاثة في اصلها الفساد الفأر والبربر والجرى <تصفيق> نعود بالدائم العصبية لكنها للدعامة لكن حقيقة البربر كانوا قبائل قبائل شرسة مقاتلة الدين قلما دخل فيهم بقوة حتى يعني وقد متأخر فذهب كان عبد الرحمن خلدون زائر لبلاد الشام في ذلك الوقت فأرسله كمندوب بصفته مندوب لبلاد الشام ليروح حتى يمرن قوة وإذن مفلح وهذا حكواني وهو من ابناء صاحب كتاب الفروع كتاب الفروع اللي, اللي من اعمدة الكتب الحنبلية فذهب وجالس عنده اسبوع فكانت امورلنك رجل مسلم على طريقة المسلمين من حكام هذه الايام اذا ذكر النبي تمسح جمعه يعني تتساقط يعني حزنا لذكر النبي ومحبة لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم ويصلي ويقرأ القرآن وعنده المرتلين والشيوخ وأفحاد العمائن فلما رجعوا إلى قلعة دمشق قالوا افتحوا له والله هذا الرجل أحب إليكم وأحسن من حكامكم ففتحوا قلعة دمشق إليه أول يوم دخلوا في دمشق أعظم الأمان فيها ثاني يوم أباحها وأمر بأن لا يبقى فيها نفس قتل الجميع ما أبقى فيها وأحنا إذا عزة الرواتد والنصار والمشركون في تلك البلاد، فهذا الذكر أمر الشيعة هذا إخواني الدولة الصفوية أمر الشيعة المعروفة لا ولد أنوخ، المهم، فهذا الجبار شرحها، الآن فقط للذكر المعتزي لإخواني يقسم إلى قسمين في الكتب، وهذا القسمان ليس يعني ليس على درجة عالية من الاختلاف، يسمى هناك المعت البغداديون. والما الكوفيون أو البصريون واضح وما تزل القسمون قسمين ما تزل بغداديون ما بصريون ما الفارق بينهم؟ الماتزل قبل الدولة العبادية كانوا بصريون ماذا يعني؟ كانوا يعني يميلوا إلى آل البيت يميلوا إلى آل البيت ويرجحون علي يرجحون علي على بقية الصحابة يعني فيهم هذه هنا ذكرت لما بنيت بغداد قالوا يا هل العباتيون جائز للعباتيون وبدأوا بغداد فصاروا يميلون الى عدم تفضيل عليه واضح اخواني فهذا الفرق ما بين المعتزلة البصريون والمعتزلة البغدادين اذا هو فارق زمني كما تروا هو ليس فارق مكاني انه في معتزلة في بغداد ومعتزلة في البصر لا ولكن فارق زمني ما بين بناء بغداد وعدم بنائها فهو فارق زمني نشرح هذه الاصول وسنتكلم بشيء من التفصيل بعد ذلك عن عن نفسية المعتذر كما تكلمنا عن نفسية الخوارج وحالهم نتكلم عن نفسية أهل الأتزاد ماذا يعني التوحيد عند المعتذر ماذا يعني أنتنا أهل السنة هو إفراد المعبود يعني أنك لا تعبد إلا الله فهو إفراد إرادة الإنسان لمعبود ما هو التوحيد عند أهل السنة ما هو توحيدنا نحن؟ توحيد إرادتي، توحيد قلبي. أن أو توحيد ماذا؟ طاعتك. هذا هو التوحيد عندنا. ما هو التوحيد إلا <تصفيق> <عندنا في> السنة؟ <تصفيق> ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني التوحيد كما سنفصل هو توحيد إرادة القلب وتوحيد طاعة منتهى. التوحيد عند الصوفية ما ماذا يعني؟ ما هو أصل التوحيد عند الصوفية؟ الفكرة يقول التوحيد هو إفراد الغني. ونبأتك إلى نفسك كعبد إلى أو كفقير إلى هذا الغني هذا عند الصوفية على الأغلب وإن كان الصوفية عندهم التوحيد على الصحيح هو التوحيد الفاعل والمفعول الذي يسمينا أو الذي يسميه لما هو وحدة الوجود أنه لا فرق بين الفاعل والمفعول لا فرق بين العبد والرب التوحيد عند المعتزلة هو ماذا يعني إفراد القديم هذا يعني إذا التوحيد عندهم إفراد ماذا إفراج القديم ماذا يعني هذا عندهم مشكلة وعقدة المعتزلة أن القديم واحد وهذا هو التوحيد فإذا تعدد قدما هذا الشر؟ الآن حتى لذرة القديم كما تعلمون لا توجد في الكتاب والسنة إلا ما في الكتاب والسنة هو ماذا الأول هو الأول والأول الذي لا نهاية له والآخر الذي لا نهاية له فالقديم عندهم إفراده القديم عن عن كل شريك له ماذا أدى إلى هذا ما هو أساس التوحيد عندهم كما سنفصل إذا قدر الله لنا في دروسنا للأسماء والصفات عند المعتزلة الاسم غير المسمى والصفة غير الموصوف هذا عند المعتزلة بمعنى أنا الأصل الصفة قائمة في الموصوف فلا نتصور صفة بلا موصوف فهي قائمة لا هي غيره ولا هي نفسه هي قائمة في هي قائمة في الصفة لما تقول فلان أبيض هي ليست غيره وليست هو هو ولكنها قائمة به لأن الصفة أمر معرضي لا يوجد إلا في شيء له ذات له ذات مستقلة المعتزلة يقول ال الصفة غير موصوف بمعنى الله عز وجل من صفاته رحيم ومن صفاته بكر ومن صفاته خادم ومن صفاته وضح ومن صفاته عز وجل هذه الصفات لا يجوز أن تكون هي الله ولا بل هي غير الله شيء غير الله عز وجل هذه الصفات عندهم الصفة غير الموصوف فلو قلنا هذه الصفات قديمة لأنها غير المنصف لو قلنا هذه الصفات قديمة لأدى إلى تعدد القدمة فأنتم هذه لأدى إلى تعدد القدمة وهذا هو الشرك وهذا الذي أدى بهم إلى نفي الصفات عن قالوا الله لا صفاتنا وهذا هو أساتم أده فأنتم الصفة غير المنصف شيء آخر هناك ذات وهناك صفة مستقلة الذات هي القديمة لو قلنا عن الصفة قديمة لأدى إلى تعدد القدماء تعدد القدماء والتوحيد عندهم إفراد القديم أن لا يكون إلا واحد فلا ينبغي أن تكون إلا الذات قديمة الذات وهذه الصفات ليست لله لأنه كذلك لا يجوز أن تلتحق هذه الصفات بالله لأنه لا يجوز عليه الحوادث هذه الصفات ماذا تعني عندهم؟ هذه الصفات مملوكة لله مملوكة مثل بيت الله دابة الله كالكالب الله ناقة الله وهكذا واضح؟ بيت الله هل الله هو البيت؟ أو البيت هو الله؟ لم هذه نسبة البيت إلى الله نسبة ملك وتشريف كذلك سمع الله عندهم هو ماذا؟ هو نسبة ملك وتشريف انت انتسبت سمع إلى الله لا صفة له ولكن ملكا له وتشريفا له فلذلك الصفات لا تجوز على الله لا يجوز أن نقول الله سميع لا يجد أن نقول الله بصير ولكن إذا قالوا هذا فإنما يعني به أن السمع مملوك لله والبصر مملوك لله والسمع مملوك لله والقدر مملوكة إلى الله فهمتم هذه القضية ما معنى التوحيد عندهم هو إفراج القديم عن غيره أي تجرد الذاتي عن الصفحة ما فيش صفحة فهمتم هذه القضية فقط حتى لا تلتبس في أبهانكم هذه الصورة فنؤجلها إلى وقت لاحق لدقةها لابد أن نبين ما هي عقيدتنا في هذا الأمر نحن عقيدة أهل السنة في هذا الأمر إخواني النسبة إلى الله نسمع نحن سن الله، بصر الله، يد الله، واقنا. ثم نسمع بيت الله، باب الله، عبد الله، واقنا. لا، نعم. نصف نصف. أنت عبد الله، أنت عبد الله، أنت خلق الله، أنت دابة الله، أنا دابة الله. حتى. يعني <تصفيق> أيدك على الأرض. أي ماذا يعني الآن؟ ماذا سأل؟ ما هو الفارق بين هذه وهذه هذه؟ ماذا الآن؟ نحن عندما كلها منسوبة إلى الله، كلها مضاد ومضاف إليه منسوبة إلى الله. فكيف نفرق بين ما هو صفة وما بين ما هو مملوك؟ والنص بارى الله نسبة ملك لكن لماذا خص بهذا نص نص نص باريه تشريفا له كما قيل أن هي روح الله وإلا ها روح الله ولا روح الله لكن لماذا خص بكونه روح الله تشريفا له وهذا بيت الله إذ هو ملك الله فلماذا خص المسجد ولماذا خص بيت الله الحرام تشريفا له نص باريه تشريفا لأنه في هو ملك الله وهذا سنتبين إذا لم يفترض عليك هذا ستكون سبيل للنصارى أن يغير عقيدة المؤتدل إلى قضية حرق القرآن كنصار ما هو الفرق بين هذه وهذه إذا كان المضاف يستقل بوجوده عن المضاف إليه فحينئذ النسبة نسبة مل يفترض إذا كان إذا كان المضاف يستقل بوجوده عن المضاف إليه النسبة نسبة ملك وإذا كان المضاف لا يستقل بوجوده عن المضاف إليه النسبة نسبة صفة الآن. عمرك شو تسمع ماشي لحاله فتقول هذا سمع في سمع لحاله ممكن يستقل بوجوده ممكن او بصر مستقل بوجوده بصر هناك سمع انو رأى بصرا ممكن لا يمكن دابة بأ... آه... هكذا يد الله هكذا لا تستقل بوجوده عن المضافره فحين اذن اذا لا تستقل بوجوده سيصفر واضح فهنا السمع صفة لله البصر صفة لله اليد صفة لله الخلق قدرة صفة لله فهمتمكم لكن إذا كان المضاف يستقل بوجوده ممكن تصوروا لو البيت في بيته عمر بيت خالد خالد في مكانه والبيت في مكانه مستقل بوجوده واضح فإذا كان هذا يستقل فحينئذ النسبة للاسم نسبة ملك فأنتم كيف تفرقون بينهم التفريق واضح المعتذرة لا يفرقون بينهما فكل عندهم نسبة ملك السمع مملوك وليس صفر الله البطر مملوك وليس صفر الله وهكذا بالخلص مملوك وليس صفر الله الصوفية كلها نسبة صفر لأن كل عندهم الله مش الصوفية وحدة وجود فالبيت الله هو الله فجلس ذات الله هو جزء من الله والثوه كرداد هو والبيت لأنه لا فرق عندهم بينه البيت المخلوق وبين الله الخالق في الكل واحد وما الكلب والخنزير واللا إله هنا كذب فإنتم الخوانين كيف تفرقون بينه التوحيد عندهم هو إفراط القديم الذي يستلزم عندهم تعطيل الذات عن القصر يضربوا هنا الطلابه من جاء ماذا بعضهم سمي قلت بعضهم وانا اشك لانها معقول عقليه رجل مسلم تقل الانحدار بهذه الطريقة يقول ان سبب بعض كتب الملل والنحل تذكر سبب ورود هذه الشبهه عليهم هي شبهة النصارى نحن نقول في كتابنا ان عيسى هو روح قومه وماذا؟ وكلمته هي عيسى كلمة الله عيسى <تصفيق> إذا النهاية مش هل يتعلمك؟ <تصفيق> نحن لابد الان لو كنا كلمة الله كلام الله ما هي كلام الله فقرشت لكن هنا عيسى كلمة الله هل يجوز أن نقول عيسى سفة الله؟ لأن الكلمة هي الكلمة الكلمة صفة من الله القرآن كلام الله صفة من صفات الله فجاءنا صاروا وقالوا أنتم تقولون عيسى هو كلمة الله وكلمة الله صفة من صفاته إذا عيسى هو صفة من صفات الله هو إذا ماذا؟